يلا هنك يلا هنك جل جلالك ويلا لك ملكوت السماء والارض وسماعك مزايا في ضحى يوم الخميس اللي وقف عبدك وظلها اطول من ايامه اللي مرها بينا الحنايا يلا بحمل ثقيل ويلا يلا كتف يشلها الضعيفه له لها وأنا على الضلع اتهايه وكل ما جات المنايا مسفهله مسفهله ما طلبتك غير قلب ما تروعها المنايا كل دمعه من دموع التايب اللي جاك كله اكتب بها توبه تمحو بها كل الخطايا وتسهم قطره منها على ارض مضمحله اشرحت تصدر البنادم واشحمت ظهر المطايا دموعي لك وانا عبد سجد لرضاك ذله النوايا بيض سبحانك يا علام النوايا غير دمع ردت الشيمه عيوني لا تهله وده يحول لكن الحزن مذموم السجايا تطرق الغصن الليال اقسى عذيع وتتله طرقه القلبي الي نودع معالي شظايا أتصبر وتحشد وتشيم وتدلّه وتضيحك وتبيك وتنويت وتحاية أتستر من دقاق الهرج خوف بلش في جلة والعرب ده منصح غاوي وذا راعيه معايا في يدي جمرة وفي كبدي ما تقطع من دله لين قامت تقرع بحلقي. وثلاث تلايا حول وحوالته عز الله اهي اجبله لكن تفيض السدود وتنهل دينا الرواية يا ولد سحمان سلم لي على خشمه وقله اللي كاني في بكت ولا لقاني في بتايا تايلندي الهوى طرقي على راسه مظله كل عنت لها الذكرى سويلة سوايا شدنه صادق اللي قال كثر الشوق علة تأكل كبدك وتبحلبك سعات النحايا مذبحون العاريات اللي نفاتنها المطلة مذبحون الساترات اللي تقلكنهن عرايا علموني فراشقا لمن مات في محله ياخذه الناسات الطرفه ولا من الثنايا الحلم والحلم في ديني وهي تستغله عذابي يطهر النساء ولذ الصبايا من فاتن صبحها المليان والشمس المطلة تحت غيم خدودها شعشعت بين الشفايا يوم قالت لي صارك عيد قلبي قلت يلا من حضيلي ضمه تلو الاحاسيس الضمايا قالت الحكمه وقلت الحكمه فما نزل الله شوفي في عيد الضحيه كم يموت من الضحايا يا وجود اللي شرد من قوم فرقاها لعله يتشالى وحدفه حظه على درب السرايا حصل له شوفها حي الشلة ما حصل له سلبوه من الحياة وسلموه إلى المنايا وكتبوه من فوق قبره ما تجعل الله يحله بطموحات الملوك وبانكسارات الرعايا وش يسوي وش شبه بيني وبينه في محله وللبنات من القصص أبلغ ما قالوها الرواية مثلها يوم أكفت ومغلولها صبيب غله كلها عشق الطفولة وابتهالات الولاية شامخة مثل الجبال وعالية مثل الأهلة روضه محمية ومن دونها روسة الحماية اخبروها شعري بتاريخي الحافل سجل لا انتشاري في الركن الادبي والزوايا كل بيت من بيوت العشق جمهوري يشله ما لها منه وصوف ولا ذكر منها حلايا القصيد اللي ما هو فيها نشرته في المجله والقصيد اللي كتب فيها نشرته في الروح عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر بنكود 22 70 70 7A بوح عبد الله